وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرُومتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخْرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء جزاؤكم جزاء موفورا، واستفز من استطعت منه بصوتك وأجنب عليهم بخيلك وارجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وعجنب عليهم بخينك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِينَكُمْ فُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ تدعون إلا إياهم، فلما نجّكم إلى البر أعرضُ وكَانَ الإنسان كفّوراً، أَفَأَمِنُّوا أَيْنَ يَخْصَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ؟ أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تاوة أخرى فيرسل, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيضرقكم بما كفرتم فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعَ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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي يُوحَىٰ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتنا كر قد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذلأ ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدنك علينا نصيرا وَإِن كَادُونَ يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَبْلِهِمْ وَرَسُلْنَاكَ قَائِمًا بِالْكِتَابِ وَمُبَشِّرًا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُنُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ومن الليل فتهدج به نافلة لك عساي يبعثك ربك مقام المحمودان وقرب لي دخل صديق وآخرج لي مخرج صديق وجعل وجعل لي من لا كسن قانا نصير، وقول جال الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة.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 ولا إيش إلا نذهب النبى الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبير